استخلفينا فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير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 فَنَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ رُجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ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 ومن يتول فَإِنَّ الله هو الغني الحميد لقد أَرْسَلْنَا رسلنا بالبينات وَأَنزَلْنَا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بِالْقِسْطِ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 وعثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين امنوا منهم, أجرهم وكثير منهم